أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ لا بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن ك <إنك> اليوم نزين <للينا> مدين <مكيلٌ> أمين. قال حفيظ عليم قال جعلني على خزام عظيم <تصفيق> عليم، وكذلك ما. قَدْ نَادَى يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ نصيب برحمة من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك ما كن أحمدنا من نجا